وَالَّذِينَ دَآوُ مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَالَّذِينَ جَاءُ مِن رَبنَ أسِرنا وَلإِصوان الذيينَ سَبق بِئمَان وَلَا تجعَلي رَنَ أسِرنا وَلإسوان أَم الذيذينَ تَدقون إ وَنَا تَجعَ وَل تجَعَ نكر رؤف الرحيم ولا تنعس في قلوبنا غلل الذين امنوا ربنا انك رؤف الرحيم الم تر الى الذين إحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخردتم ألم تر إلى الذين ما فقوا يقولون لإحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن إِذْ قُلْتُمْ لَئِنْ أَخْرَجْتُم لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُصِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وإن كون لإن أقردتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أعدا ثبدا وإن قوتلتم وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم إِ قوتِ جَُّ نَصُرَّكُ وَلهَّهُ يَجَدُ إهُم لَذِبون لإِن أُخلُ لَا يَخْرلونَ نَعَهُم لِن أُخلُ ل يخلونَ نَعَ وَلإِن قوتِل لَا يَصُونَهُ وَولئِن قوتِلُ لَا يصُون وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنَّهُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ اَكَفَذُ رَبَّةً فِي سُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ لا يقاتلونكم جميعا الا في حقنه او من وراء يغودر باسهم بينهم شديد باسهم بينهم شديد تحتهم جميعا وقلوبهم شتى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 ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ فَمَتَّعْتُهُ نِعْمَةً مِنِّي فَمِنْهُم مَّنْ قفَلَ مَا كَذَرَق قالَالَ إِذَرِي أُ مِن كَئِن أَخَافُ اللهَّه وَضَّ العالممين قاللَ إِن بَرِي أُِن كَائِن أَقافُ مه رَبْد العالمين قال